العلم خير من حت حبان بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين كتاب الطهارات قال الله تعالى: يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ففرض الطهاره غسل الاعضاء الثلاثه ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الراس مقدار الناصيه وهو ربع الراس لما روى المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبالا وتوضا ومسح على ناصيته وخفيه وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسميه الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضه والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والاصابع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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد هذا المتن الذي بين يدينا في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وقبل ان نشرع في شرح مسائله وما تضمنه من احكام نرقي نظرة يسيرة على هذا المتن من حيث مؤلفه وطريقه تاليفه ومكانه هذا المتن في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى مؤلف هذا المتن عالم كبير من علماء الحنفيه هو ابو الحسن أحمد ابن محمد البغدادي القدوري والقدوري قيل نسبة إلى صناعة القدور وجمع قدر وقيل نسبة إلى بيع القدور وقيل نسبة إلى بلدة من, من بلاد العراق إلى بلده في العراق تسمى بهذا الاسم هذا العالم صاحب هذا المتن والذي ينسب هذا المتن له ولد رحمه الله تعالى سنه 2630 للهجره وتوفي رحمه الله تعالى سنه 2840 للهجره وهذا العالم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 عالم كبير من علماء الحنفيه فيؤخذ من هذا أنه نشأ في بيت علم فاذا كان والده عالما فان سيكون علم هذا الوالد له أثر على ولده على ولده كذلك ايضا ممن اخذ عنهم ابو الحسن القدوري رحمه الله تعالى ايضا ابو عبد الله الجرجاني من علماء الحنفية وكذلك ايضا ابو بكر المؤدب وابو الحسن أو ابو الحسين الشيباني إلى آخره وله ايضا جمله من التلاميذ وايضا له جمله من التاليفات كلها في تحقيق مذهب الامام ابي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 من هذه الميزات سهوله الالفاظ الفاظه سهله ومعانيه واضحه وهكذا ايها الاحبه كتابات المتقدمين الغالب انها تتميز بهذه الميزات سهوله الالفاظ ووضوح المعاني فاذا قرات مثلا في مختصر في مختصر الخرق وهو أول متن ألف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى تجد هذه السهولة تجد ان الألفاظ سهله وان المعاني واضحه خلافا لما مشى عليه بعض المتأخرين عند تأليفهم لشيء من المتون تجد انهم يقلقون عبارة المتن حتى أنه يحتاج الى تحليل هذه العباره وتفتيتها ونحو ذلك لكن هذا المتن كما سياتينا ان شاء الله سنلحظ عليه أن الفاظه سهله وان معانيه واضحة وانه يستطيع أن ياخذه طالب العلم المبتدي وكذلك أيضا المنتهي فهو يحتاج اليه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 ان الخليفه العباسي القادر بالله أمر كل عالم من علماء المذاهب الاربعه بتاليف متن في نفس المذهب فالقدوري رحمه الله تعالى ممن امره القادر بالله الخليفه العباسي في تاليف هذا المتن في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله فالف هذا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 في مذهب الامام ابي حنيفه المتون المعتمدة في مذهب الامام ابي حنيفه اربعه هذا المتن متن قدوري رحمه الله تعالى وكذلك ايضا كنز الدقائق والوقايه والمختار هذه المتون الأربعة هي المتون المعتمدة في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى هذه المتون جاء الحلبي رحمه الله وتعالى وجمع هذه المتون في كتاب اسمه ملتقى الابحر جمع هذه المتون الاربعه جمع متن القدوري وكذلك ايضا الوقايه والمختار وكنز الدقائق جمعها في كتاب اسمه ملتقى الابحر ملتقى الابحر هذا شرحه في كتاب اسمه مجمع الانهر وسابقا تكلمت عن عن كتب المذاهب الاربعه في لطلاب الجامعه الاسلاميه وهذه الدروس يعني تكلمت كيف نشا مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وكيف حصلت كتب المذهب الحنبلي وايضا الحنفي وكذلك أيضا تكلمت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 وزفر بن الهديل والحسن بن زياد اللؤلؤي هؤلاء الاربعه هم اشهر تلاميذ الامام بحنيفه رحمه الله تعالى واشهر هذه هؤلاء الاربعه اثنان ابو يوسف ومحمد بن الحسن ثم بعد ذلك ياتي بعدهم زفر ثم بعد ذلك الحسن بن زياد اللؤلؤي انتشر مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وكذلك أيضا تكون عن طريق تلمذين يعني أشهر من عمل على نشر مذهب الامام ابي حنيفه وتكون هذا المذهب هو إنما هو عن طريق تلمذين من تلامذتي هما ابو يوسف رحمه الله تعالى وكذلك أيضا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 إذا كان الانقضات من الحنفية فإن ولا الخلفاء سيقول لهذا المذهب فكان ذلك عاملا لانتشار مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى في أكثر بلاد العالم الاسلامي واما مح اما كما أن ابو يوسف ايضا له شيء من التاليف لكنه ليس كمحمد بن حسن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 على هذه الكتب السته كتب ظاهر او ما يسمى عند الحنفية بكتب ظاهر الروايه اول متنolf عند الحنفية هو متن الطحاوي رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك توالت تاليف مذهب الامام ابي حنيفه وكما اسلبت سابقا بينت كيف حصل التسلسل في تاليفه في التاليف في مذهب الإمام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وان المعتمد في هذا المذهب هي هذه المتون الاربعه التي اشرت اليها ومن هنا يأتي أهمية هذا الكتاب الذي ندرسه هذا المتن الذي بين ايدينا ف فان اهميته ومكانته ظاهرة جدا اذ انه احد علماء أحد انه احد المتون المؤلفه او المعتمدة في مذهب الإمام ابي حنيفه رحمه الله تعالى هذا المتن له شروح والاعرف اللي قرات من شروحه قديما وحديثا هو شرح الجوهرة النيرة للحدادي المتوفة سنه 800 للهجره وهذا هو الشرح المطبوع الان شرح المطبوع الموجود هو شرح الجواهر النيره للحدادي كما أن هناك شرحا لعبد الغني الغنيمي المتوفى سنه 980 و1000 للهجره وكذلك أيضا المراغي أيضا له تعليقات على هذا المتن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 ممن روى هذا الكتاب عن مؤلفه رحمه الله تعالى وعلى كل حال سواء كان هذا قوع البسملة سواء كانت من المؤلف أو من تلميذه الذي روى عنه الكتاب هذا المتن بدا بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم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 وادغمت اللام في اللام وهو علم على البار سبحانه وتعالى وهو اعرف المعارب ومعناه ذو الربوبيه والالوهيه على خلقه اجمعين فالله معناه ذو الالوهيه والربوبيه على خلقه اجمعين الرحمن اسم من اسماء الله المختصه به ومعناه ذو الرحمه الواسعه الرحيم اسم من أسماء الله ومعناه ذو الرحمه الواصله وقال الحمد لله الحمد فُسرت بتفاصيل واحسن شيء ما فسر به شيخ الاسلام تيميه رحمه الله أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما فإذا قلت الحمد لله فانت تقول اصفك يا الله بصفات الكمال ونعوذ الجلال حبا لك وتعظيما لك وقوله لله الحمد مختص بالله الحمد المطلق حمد المطلق هذا مختص بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل صفاته ويحمد على كل اسماء ويحمد على كل افعاله أما الحمد المقيد فانه يقول للمخلوق فالمخلوق يحمد على فعل دون فعل وصفه دون صفه وقال رب العالمين العالمين الرب هو الخالق المالك رب هو الخالق المالك الامير والعالم جمع عالم وهو كل من سوى الله عز وجل والعاقبه للمتقين يعني حسن المرجع انما هو للمتقين فللم لهم الجزاء الاوفى والثواب العظيم عند الله عز وجل والمتقون جمع متق والقو هو فعل الاوامر واجتناب النواهي ان يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله والطايب فعل اوامره واجتناب نواهيه والصلاه على رسوله محمد و اله الصلاة الصلاه ما فسرت به الصلاة الصلاة من الله كما قال ابو العاليه رحمه الله هي ثناءه سبحانه على عبده في الملئ الاعلى فإذا قلت اللهم صل على محمد انت تقول يا الله اثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملئ الاعلى قوله رسول الرسول هو ذكر اوحي اليه بشرف وامر بتبليغه محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام له عدة أسماء ورد في القرآن اسمان والبقيه وردت في السنة محمد واحمد هذان الاسمان ورد في القران والحاشر والعاقب والمقفي والماحي ونبي التوبه ونبي الرحمه هذه وردت في السنة محمد يعني من كثرت حمائده سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لكثره حمائده وآله اجمعين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 احمد بن محمد البغداد القدور رحمه الله قال كتاب الطهارات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين تدا المؤلف رحمه الله متنه بكتاب الطهارة لأن آكد أركان الإسلام بعد بعد الشهادتين هي الصلاة والطهارة هي مقدمة الصلاة ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضا والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وكما يقال التخلي قبل التحليه يعني قبل أن تتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل تتخلى عن الاذى وتتطهر برفع الحدث الاصغر والاكبر الى اخره قبل أن تقف بين يدي الله عز وجل وقوله الطهارات الطهاره في اللغه النظافه والنزاهه عن الاقدار والطهاره طهارتان طهره معنويه وطهره حسيه اما الطهاره المعنويه فهي طهره القلب طهره القلب من الشرك وشوائبه والبدع و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 الاخلاق والسلوكيات الى اخره والقسم الثاني الطهاره الحسية وهي المراده هنا وهي رفع الحدث وزوال الخبث فالطهاره الحسية هي المراده هنا تشمل امرين كما سياتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الأمر الأول رفع الحدث والحدث هذا الحدث هذا أمر معنوي يقوم بالبدل يمنع من مما تشترط له الطهاره أو تجب له الطهاره كالصلاه ومس المصحف إلى قراءه وزوال الخبث القبث هو النجاسه قال رحمه الله قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا هنا المؤلف رحمه الله تعالى صدر بهذه الايه التي اشتملت على الطهاره الصغرى واحيانا المؤلف رحمه الله تعالى يورد بعض الأدله في مثله ولم يتخذ في ذلك منهجا في ايراد الاجله التقديم تقديم الباب بدليل الى اخره وعلى كل حال فالمؤلف رحمه الله تعالى احيانا وهذا على سبيل الندره يورد بعض الأدلة اثناء متنه وعما ماعد ذلك فانه يورد كلاما او متنا مجردا عن دليل وهذا هو الأصل الأصل أن المتون تكون او تقتصر على جوامع الكلم دون ان يكون هناك استدلال أو شرح أو نحو ذلك إلى اخره قال رحمه الله ففرض الطهارة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 قَصْل اليدين وكذلك أيضا قَصْل الرجلين ودله وهذا, وهذا بالاجماع يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا باتفاق العلماء ان قَصْل الوجه واليدين والرجلين أنه فرض من فروض الطهارة الصغرى كذلك أيضا مسح الراس ايضا هذا باتفاق الأئمة الأئمة يتفقون على أن مسح الرأس فرض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 ان المرفق يدخل في الغسل وكذلك ايضا الكعب يدخل بالغسل وهذا ايضا باتفاق الائمه خلاف للظاهريه فان الظاهريه لا يرون ان الغسل أن المرفق يجب غسله او ان الكعب يجب غسله ويسددون بظاهر الايه وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين والى حرف غايه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 فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فكون توضى حتى أشرع في العضد هذا يدل على أنه غسل مرفقي وتوضا أيضا حتى اشرى في الساع هذا يدل على أنه غسل كعبين قال المؤلف رحمه الله والمفروض في مسح الراس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 عند الامام مالك والامام أحمد أنه يجب مسح جميع الرأس لا يكفي ان تمسح ربع الراس بل يجب أن تمسح جميع الراس لأن الله عز وجل لان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للالصاق يعني ملصقينه ايديكم ايديكم برؤوسكم وايضا حديث عبد الله بزيد زيد في الصحيحين لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتصر على مسح بعض بعض الراس الا أن يكون عليه امامه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 مبنيه على التخفيف فاذا كانت مبنيه على التخفيف فلا يشدد فيها لا يشدد فيها فيظهر ان ما ذكر بنتين رحمه الله وهو اننا نمسح معظم الراس لا يجب ان نستوعب جميع الراس بالمسح هذا هو الاقرب قد يبقى بعض الجوانب ما مسحت الى اخره يكفي في ذلك لان كما ذكرنا القاعده ان ال أن المسح عباده خفف الشارع فيها خفف في أصلها فإذا كان كذلك لا نشدد فيها وهذا سياتينا ان شاء الله نظيره في التيمم نظيره في المسح الخفين الى ثله نعم ف قال لك المؤلف وسنن الطهاره غسل اليدين هنا ماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وما يتعلق بالمضمضه والاستنشاق سيتكلم عليهما لكن ما ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسح الأذني يعني هل يجب على المتوضئ أن يمسح اذني أو لا يجب عليه المؤلف ما ذكر ذلك فعنده أن مسح الاذنين سنه وليس واجبا وهذا مذهب الامام ابي كما أنه أيضا هو مذهب مالك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 تدخل الاذنان في الراس فكل القولين الحقيقة له قوه يعني سواء قلنا بما ذهب اليه المؤلف او مذهب احمد والاحوط للمسلم هو ان يمسح اذني خروجا من الخلاف قال والسنن الطهارة يعني المقصود بالطهاره هنا الطهاره الصغرى قال غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما قال إذا اذا استيقظ المتوضئ من نومه تم سنن الطهاره غسل اليدين ثلاثه يعني اذا اراد المسلم ان يتوضا فالسنه ان يغسل يديه ثلاث مرات كما جاء في حديث عبد الله بزيد زيد في الصحيحين وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين واذا كان مستيقضا من نومه أو من نوم الليل الناقض للوضوء هل غسل اليدين ثلاثه هل هو واجب او ليس واجبا الى قله المؤلف يرى انه سنه وهذا ايضا مذهب الشافعي ومالك خلافا لاحمد فان احمد يرى ان غسل اليدين لمن استيقظ من نومه من نوم الليل الناقض للوضوء يرى انه واجب لحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه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 ويدل لذلك حديث ابي هريره لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث لا يثبت يعني أحمد احمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء الامام أحمد يقول لا يثبت في الباب شيء لكن الحنابلة رحمهم الله يرون وجوب التسمية وانه إذا نسي ثم ذكر في أثناء الوضوء فانه يستأنف أما إذا ذكر بعد نهايه الوضوء يقول بأن طهرته صحيحه والصحيح ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ان التسميه ليست واجبه وانما هي مستحبه والحديث له طرق يشد بعضها بعضا وايضا ورد التسميه أيضا في غير هذا الحديث كما في مسند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 عند كل وضو ومحله محله عند المضمضه هذا أبلغ ولو استاك قبل أو استاك في اثن أثناء الوضو هذا كله تحصل به السنه قال والمضمضه والاستنشاق يعني يرى المؤلف رحمه الله ان المضمضه والاستنشاق انهما سنه في الطهاره الصغرى و سيأتي في الطهارة الكبرى أن المضمضه والاستنشاق انها واجب في الطهاره الكبرى لكن في الطهاره الصغرى يرى انها سنه وعند الإمام احمد انها واجب وهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام احمد فلا اما مالك والشافعي وابو حنيفه كلهم يرون أن المضمضه والاستنشاق انها ليست واجبه وانما هي مستحبه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 حديث عبد الله بن زيد وعثمان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المضمضه والاستنشاق هذه وردت من فعل النبي عليه الصلاه والسلام فهم يرون انها مستحبه في الطهاره الصغرى الامام أحمد رحمه الله يرى انها واجبة ويستدلون على هذا يقولون بأن الفم والانف من, الفم من الوجه ايوا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم والفم من الوجه والانف من الوجه بدليل أن, بدليل ان الصائم لو تمضمض فان هذا لا يؤثر على صيامه لان الفم في حكم الظاهر وانه من الوجه وايضا يدل لذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثل وهذا أمر ان قوله ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثل هذا أمر والأمر يدل على ماذا يدل على الوجوب وايضا في حديث لقيط وان كان ضع ضعيفا اذا توضات فمضمض اذا توضات فمضمض والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قل بالمضمضه والاستنشاق فيظهر والله اعلم أن ما ذهب اليه امام محمد في هذه المساله أنه اقرب قال ومسح الاذنين تقدم الكلام على ذلك قال وتخليل اللحية نعم صحيح تخليل اللحيه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه سنه وهذا باتفاق الائمه تقليل اللحيه هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن ورد في حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحياته لكنه لم يثبت لكن المعول على هذا وروده عن الصحابه رضي الله تعالى عنه ابن قين رحمه الله يقول يحلل لحيته احيانا يعني في بعض الاحيان يخلل اللحيه وبعض الاحيان يترك تقليل اللحيه وكيفية التخليل ان يغفر قرفه ويضعها تحت الحنك ثم يعرق ليتها ثم غرفة للجانب الايمن ثم الجانب الايسر قال والاصابع يعني صحيح ايضا تقليل الاصابع هذا راي هذا ما ذهب اليه المؤلف وقول احمد والشافعي تقليل الاصابع سنه يعني خلافا لمالك المالكيه يقول تقليل اصابع اليدين واجب والرجلين سنه لكن الصحيح ما ذهب عليه المؤلف أن تقليل الاصابع سنه في حديث لقيط بن صبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الاصابع لكن ابن القيم رحمه الله يقول يستحب ان يكون التقليل احيانا يعني لا يداوم عليه قال وتكرير الغسل إلى ثلاث وهذا باتفاق الائمه ولك المؤلف تكرير القسل ثلاث كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين لما يتوضا فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثه ثلاثه فيتمضمض ثلاثه ويغسل وجهه ثلاثه ويديه ثلاثه الى قبه الا الراس الراس يمسحه مره واحده يعني عندنا عضوان طهرتهما واحده العضو الأول الكفان في أول الوضو السنه أن, أن تكون طهرتهما ثلاثه دائما العضو الثاني مسح الراس السنه أن يمسح مرة واحدة عند جمهور العلماء خلاف للشافعي الشافعي يرى تكرار المسح أنه يمسح الراس ثلاث مرات لكن هذا شاذ كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه اما بقيه الأعضاء فالسنه أن يغسلها تارة ثلاثا وتاره ثنتين وتاره واحدة وتاره يخالف يغسل ثلاثه ثلاثه ثنتين ثنتين مرة مره كما جاء في البخاري وتاره يخالف فيغسل وجهه ثلاثه ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال رحمه الله ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهاره هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله أن النيه نيه الطهاره نيه رفع الحدث انها مستحبه والصواب ذلك انها شرط لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال ويستوعب راسه بالمسح يعني يقول لك استحب ان يستوعب راسه بالمسح لانه يرى كما تقدم أنه يجب ماذا مسح ماذا الربع نعم لانه يرى كما سلف أنه يجب مسح الربع فقط قال ويرتب الوضو فيبدا بما بدا الله تعالى بذكره وباليمين نعم قال رحمه الله ويرتب الوضوء الوضوء فيبدا بما بدا الله تعالى بذكره وبالميمن هنا افاد المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> أن الترتيب سنه وعلى هذا لو انه غسل يديه قبل أن يغسل راسه فان هذا جائز لكن الأفضل ان يرتب فيبدا بالوجه ثم اليدين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 في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لللاتي غسلن ابنته ابدئنا بما منها ومواضع الوضوء منها قال علي رضي الله تعالى عنه لا ابالي باي اعضاء وضوء بدات قال لا ابالي باي اعضاء وضوء بدات هذا يدل على أنه لو قدم اليسرى على اليمنى فان هذا جائز لكن السنه كما ذكر المؤلف ان يبدا بالمن قال والمعاني الناقضه للوضوء لما ذكر المؤلف رحمه الله الطهاره الصغرى شرعا في بيان مفسدات الطهاره الصغرى وهذا من احسن الترتيب هذا من حسن التاليف فهو الآن بدأ بالطهاره الصغرى قبل الطهاره الكبرى لأن الحاجه الى الطهاره الصغرى اكثر من الحاجه الى الطهاره الكبرى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 قال والمعاني الناقضه للوضو يعني العلل التي تخرج الوضو عن ما هو المطلوب منه وقوله المعاني هذا يدل على أن الحدث معنا الحدث ليس امرا حسيا كما ان الطهاره ليست امرا حسيا وانما الحدث معننا يقوم بالبدن يمنع من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 اور الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط وايضا من السنه ان حدث بهريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه أحدكم إذا احد حتى يتوضا فقيل له هريره ما الحدث قال فساء انظرات وكذلك ايضا حديث صفوان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 القليل والكثير هذا ظاهر الطاهر مثل الريح الريح هذه طاهره والنجس مثل البول والغائط والمني والودي الى اخره والمعتاد وغير المعتاد المعتاد واضح غير المعتاد غير المعتاد مثل رطوبه فرج المرأة هذا غير معتاد ومثل الريح التي تخرج من قبل المرأة ومثل السلس لا لا. لو حصل للمسلم سلس بول او سلس نجه او استحاضه الى اخره اما بالنسبه لرطوبه فرج المراه كذلك أيضا الريح تخرج من قبل النساب هذه ليست ناقضه هذه ليست ناقضه كذلك ايضا الـ الـ الـ الأشياء التي تكون سببها المرض والاله فهذه ايضا ليست ناقضه مثل الاستحاضه مثل سلس البول وسلس النجه وسلس الريح فهذه الاشياء ليست ناقضه فخروجها لا يؤثر على الطهاره لكن هل يجب أن يتوضا عند دخول الوقت أو هل يجب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 الدم الخارجي الدم الخارج من الفرج هذا ناقض كما تقدم لهذا الحديث اسمع في الصحيحين انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال نسمتمتحتو ثم تغسلوا بالماء ثم تنضح ثم تسلغ به لكن بقينا في الدم الخارج من بقيه البدن كما لو حصل رعاف او حصل جرح او نحو ذلك فهل هذا ينقض او لا ينقض ذهب له المؤلف ومذهب احمد ان الدم الخارج من بقيه البدن انه ناقض للوضوء ودليل ذلك حديث عائشة في سنن ابن من اصابه الطيئ أو او رعاف نعم قيئ او رعاف او قلس فلينصرف وليتوضا ان أصابه طيئ او رعاف او قلس فلينصرف وليتوضا عند مالك والشافعي ان الدم انه لا ينقض الوضوء خروج الدم انه لا ينقض الوضوء ادر لذلك حاجه جهابر في قصه الصحابي رضي الله تعالى عنه في غزوه ذات الرقاع الذي اصيب ومع ذلك مضى في صلاته قضى يصيب بسهل عثمان عمر رضي الله تعالى عنه طعن ومضى في صلاته حتى عجز ثم استخلف عبد الرحمن بن عوف كذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وايضا خرج منه شيء من الدم كذلك ايضا علي وابن ابي اوفه ومع ذلك ما ورد عنهم الوضوء ابن عمر وعلي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 فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير هنا قال لك المؤلف رحمه الله ليس كل دم ينقض الوضوء وانما الذي ينقض الوضوء ماذا الدم اذا خرج من البدن ثم سال الى مكان يجب ان تغسله يعني هنا انجرحت ثم سال هذا لما سال الان هذا المكان يجب ان تغسله الذي سال عليه الدم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 القسم الثاني تغطية العقل بغير النوم كما لو غطى عقله بالسكر أو بالاغماء أو بالدواء كالبنج فهذا أيضا ناقض بالاتفاق القسم الثالث تغطية العقل بالنوم تغطية العقل بالنوم هذا ناقض باتفاق الائمه لكنهم يختلفون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 ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ودليلهم على هذا قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه ليس على المحتتب النائم ولا على القائم ولا على الساجد النائم حتى يطجع فاذا طجع توقف ليس على المحتتب النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم حتى يطجع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 اما الراي مالك رحمه الله تعالى تفريق بين الخفيف والثقيل فيقول النوم الخفيف هذا لا ينقض الوضوء وأما النوم الثقيل فانه ينقض الوضوء وعند الامام احمد رحمه الله أن النوم ناقض الوضوء الا اليسير الا اليسير من القائم أو القاعد إذا كان يسيرا من قائم او قاعد غير محتب ولا متكئ ولا مستند اذا كان يسيرا من قائم لا ينقض إذا كان يسيرا من قاعد لا ينقض لكن كما ذكر المؤلف بقول غير محتب ولا متكئ ولا مستند نعم ولا مستند و شافعي يقول ينقض الا القاعد الممكن لمقعدته فلا ينقض اذا انتقض والذي يظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه لمن مالك رحمه الله أنه يفرق بين اليسير والثقيل فإذا كان النوم يسيرا فانه لا ينقض سواء كان جالسا أو مضطجعا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 وبن تيميه رحمه الله كلامه قريب من هذا يقول اذا كان النوم مستغرقا فانه ينقذ اذا كان غير مستغرق بمعنى أنه يشعر بما حوله فإن فانه لا ينتقض وضوؤه قال لك والغلبة على العقل بالإغماء والجنون الغلبة على العقل بالاغماء والجنون قدم الكلام على ذلك وهذا باتفاق الائمه قال والقهقهه في كل صلاه ذات ركوع وسجود القهقهه هذه ناقضه وهذا من مفردات مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فاذا قهقه في الصلاه فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ولا شك أن القهقهه انها ناقضه لانها مبطل للصلاة لكن هل تبطل الوضوء مذهب الامام في حنيفه انها مبطله وعند جمهور أهل العلم انها ليست مبطلة هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله أن من نواقض الوضوء أكل لحم الابل وهو من مفردات مذهب الامام احمد كما أنه ما ذكر ان مس المراه ينقض الوضوء وهذا مذهب الامام بحنيف أن مس المراه لا ينقض الوضوء وهو الصواب وسياتي انشاء الله الكلام عليه قدا والله اعلم صلى الله وسلم العلم خير من حت حبان بها الذي علمنا البيان نور ساطع لا ينطفئ